يا فيضلك اللهم ما تقدم من ذن بك وما تاخر ويتم منعته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 وَُعَذذبَ المُنَافِ قينَ وَمُنَافِ قاتِ وَْمُشْكِينَ وَمُشْركَاتِ الظَِّّينَ بِاللهِ ظن السوء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 بَل ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِم أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا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 وكان الله وفورا رحيما سيقول المخلفون إِذًا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا هذا رونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ 119. فأيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما 110. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَنُقَاتِلَنَّكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَّلُوا الْأَدْبَارَ مَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْقُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ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 وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحك إِذَا دَخَلْتُمُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَعَلِيمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركبا مینل گو ن سیم في وجوههم من تری السجود ذَلِكَ مَثَلُهُم ف التَّوورَ وَمَثَلُهُم فِيإِن جلكَ زَرعٍ أَخَْجَ شَطُ أَغُ فَأَزَرَغُوه فَْتَغْلَ فَتَوَى عَسُوقِجِي يُرجِبُ الزّر الرَّعَ يَغظَ بِهِ